يصفقوا لبايرات الصليب ويتقفوا في مدننا وتقتل في أولادنا وشي شدوك ميلاكم يا أخونا يا المصخين يلي قفقتوا النساجد انتو تفشي النساجد ونتكبر فيها يا انتو تكبر في النساجد ونتصفق في النساجد يا, يا ينجاة وكيف وصلوا في النساجد لنخفشي تابعها انتو انتوا و... وال... وال... اللي مرصصين وضبقين حطوا ضوه توه ضوكم عارفين وان والاخره موجودين يحكوا عليكم اللي يطبروا عليهم ان كمان الشعب الليبي اهم يدروا يعني دينتكم وعلي وثقتكم وكيفه تتذكروا بالنسج وكيفه توصلوا لمتر في جوه اللي في الليل كيف <تصفيق> كيف بلد من اللي كانت تهاني